مُبين، وَكَذَلِكَ يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب كما اتممها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 قال قائلا منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السيارات ان كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما مالك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون أرسلهم على مَعَنَا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا هائذا لخاسرون